وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا فجعلت منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أما لوالله تفترون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 وما تكونوا في شأنه وما تسلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ توفيقنا فيه وما يعظب ربك من مثقال ذره في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا 119. إلا في كتاب مبين 110. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 111. الذين آمنوا وكانوا يستقون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 تبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ملصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 نحونا كميديا هي عشر الذي انو سوداي كنا سب سنوات قرانك الكريم ك سيدي يا صبنا اياتو دونا ككوباهي ايات صدق يا كنت نبوك بالله بناي كنا من سورة يونس هيات صدواتنا ادنا وكوبيهي من السوره نفسها الى سورة يونس كامله سورة يونس والسورة المكية شون الدكتين تسوبنه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن ولا سورة ده المكية وقتها سودة جي قضايا تبحيد بيقاضا لغان ألوهي ذا إيا الربوبي ذا قياماها إيا وحا قديس للك المايو يرووذ إيا الرسالة إيا وحيها أرمها سيقاضا لغان مرك عشر كان عاو عشر كي كور ياي أيوسيته سوبح رياي أيذي عشر كي حلودا بياي قياميا وحل لكوا ما يكوى رمايا ولا رأيت من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إلى ما وقع آمنت به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا توق عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ايها اليهود المبسئ قل كايدوا وحيكاد ليعموا في يوم مرخيلتغوا اي عذاب كلا لا كلم دونوا اي وقت قيامته لالا كلم انقفل به اسكت يا ايمان لكن وقت ايمانه وحقول ما لا نمغلي ما وصدق الله في قوله يوم يأتي بعضها يأتي ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وحترما إيمان واغتقاس إذا الانتها ساعة عشر كوداً بايزي درسي نتيبه كاظلايا سيدان مركي لقوة القليجي أي استفسار يسوال كان إليه وحنا تشيغيسو إذن هذا القيامة اللي عذاب لا جلاة وحفر المياه سواش قال تعالى يبوح يري سبحانه ويستنبئونك أيها الرسول الكريم مشركيه وأكبر ويدينا سواش أي ويدينا واتا حق فميا هو عذاب كان يبعث يجازه يقياملا أشجع يسرن ميا سواش يعني كويدين دونان يقول وحاتر هذا يا رسولنا إيها وحبيبان كل عرتي كأنه عذاب كل شيء لا حق فنك مدن بيزوي ولبا تبرحمده وما أنتم منعه عذابك أي قيام مركي لاتدو بمعجزين إلهك وأوك الدالين أي وأما قوي حقشك دافعه أما حالة لقار أوك الدالين أنا كبعسنا يا معيدين إوقع عنك ليشام وش أقصده؟ كل خائِي وأعرف الجواب نعم أو كلامه كل كبريته وكيداته لسكت عليها. ماركي سؤال شودي أي رأي؟ إياك استجدي أكُجِر. وسؤاله عن قيامه ويدينه يا سؤاله تنكير وتعاندُه دور. قيامه لا إن كرا يا إياه ماذا حريقول؟ ناجرا ورا اذا متنا وكنا طرابا وعظاما اينا اللي مبعثون خلقا جديدا ما انتحضاننا لاندقو وعرضاننا عنطو اهم لفيه اللبه بابانو لان لسألنا ايا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبروا في سدوريكم وحكاستبا النقضة والذي سألنا مالكت سؤال شوضا صدا هاي مرجو وخه الله اسوگو دراي جوابتي لغومكا اي حرف الجواب لا يرى نعم هي بلا هي اي يا حقا هي جيري وحرف حرف الجواب وهذا بن وحال لوغو دار ماقاي با لوغو ربي سجع غور بي قران كدارتا نو قل بلا وربي لصدعهن ايتن كل كزدا غور بي أربع لغوات كيء إلى القيام عذابك رنجهين والرب مركل لقول أرتجدنا وعلى كأن يجوم لا اسمية فيها كم تأكيد إنه العظم الناسوا عرفوا توكيد ما العظم لامك كوجرنا الجواب كوجر خبر كوجر الناسوا توكيد ما شمل هذا سو اسمية ما استمرار بيفايدة إذا صدق توكيد بينه ولا عظم جليل، ورب يقدر. كل كأوليس كلي سوجي خصل الله قال لو حي كاور صنايا، وأكل ويدينا ياه، وعين من النبا خبر بول ما عني ياه، لكن كعروس حديد ليهذا ويستخبهونك أو لكن كل هو النبا عظيم. أما يتسألون عن النبأ العظيم كلمة النبأ الخبر الكبير وهو وورس ويوه فالقصدي فالجعد بري ويستنبؤنا كاردي وكور ودينايان وحاني أرندونا أحقهم مياه هو عذابك غيام الله يشوف عذابه ما نبأ يقول وحاتر هذا إيه هذا وعبد ما أكون أرثي إنه عذاب كقيامة ليس عذابي دونه لحق المتشرعين هذبوا كما يسوي فما أنتم من أهذن أيها المشركون والظالمون والكافرون حديث ما شاء الله تجنا في الله إلى كوكب دونا لا بالقوة ولا بالحيلة ولا باللجوء ولا بالدفع ولا بالنصر ماذا من جشنه ليس حول إيش قدافع عن مهلين حارض لقولون تعني ملهمين ما لم ما كان كلام ملهمين كرقاري يا قارذة ليس نم ملا إلنا واتجعله ليسا وليبا فما أنتم ماهدين بمعجزين أن القوة بعسنايا ووجد علينا مأثيو ولا ولا نكون نفسي هل كان كديبو حائلات المامي سبحانه أذابك غيام إيش فوليا أحدنا كقولنا إيش فوليا tunilo wax haya leeduna annatiq wa samit hadii la aqiyo badrol iyo mal kha amusan yamidka had la yey mawashida tunilo wax ariyo loya geel jooga bar iyo bar iyo basiy badro حديقة عند هذا اللقاليو حديقة لدد يدو يا بيسكوبر يودي المجرم لو يفتدي من عذاب يومين ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كليه سنوبة بالو وعروتي سياه وانكيس ويقرابدي سيجعلي ويقرابي سيجعلي ويقرابي سياه وعكس ودد يدو يدو انتا صدام انتو اسكفرتو ويساقبت بعدو جعلك يود المجرم لو يفتدي من العذاب يومئذ ببنيه لا بقلوه يومئذ ايه يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعاً ثم ينجيه ما سورجلي كالله ما تنتيب الا إذا الوحد نشاء كفا مكرتا انتا الوحد ليس غفرنا يحليس كلية قال تعالى فبوحو يري ولو كور فبا تأوصقنا هذا أن لكل نفس نفل كل جيد إنا إلا ذهي نفتاص وظلمة قردر ستي ظلمي ستيح قيبو دواتين وكالي جني ظلم العبدي لربيه أدعونك إلا إنا الظلم وهو الشرك مركو صمينا وصدق الله في قوله إن الشرك الله ظلم العظيم أو ظلم العبد لنفسه نفسه أبو ظلميه أدونك وحيم أمورا لفروضا يعي وحيم منهئا لقره أبو دردري مركز نفسه أبو ظلميه مرنا ظلم العبد لعباد الله أدونه أبو ظلميه قتل هذا وضرب هذا واكل مال هذا وصفك دم هذا أنت عاصم مبلغ حكوس ماي كل قطعة كذول ميجاسة لو أن قار ثبات أوسق نادل لكل نفس نفل أرك كل اللي نفت عاصم ظلامت في الدنيا الدنيا ذا جري هذا كذول مفاسد ما حدو أوسق نادو في الأرض لونك جري هذا كوسقن أم هو واحد لا يلفتاد وإسقفور اللهي به بما في الأرض بل كجودي سويحكوس كان أدن، أيه إسكو فران لاي، لكن فراسد عزي، صدق شيء بين لصورة جل، أولا وحنبج عن تذكر مجيرة، إقيام مركاتكسي، هذا موري يجعنا، أو هذا إسماع، أو بجعقة، أو كبلة، أو قوم بريمان إيشاي، حقا وصدق الله في قوله، ولقد جئتمونا خلقناكم أول مرة و ما خولناكم هذا هو أحد كل جرى اللاركين تبية الدنيا لهين العالية غرابة لهين أهلية قرية لهين بقية بارمدن لهين أدورت المشاة تقيسا كل أولا واحد صورة قليما إيه واحد عند هذا كجرى ماه واحد لا دائمانه ثانيا واحده ساقة اللشيقة إلى أحاله ما أحد الحسن اللقل لألوش كرا جرى قالك اللا لوسي يما سماينا رشالله كان لا الله اسكفرنا وإن بناك وحلوك كينو يا واي دبالك اللقوك انحنكرو في الله دجابك اغا كجرة لا لوسك هذا الاف أبدا ياني مايو فما بالك بالله عز وجل ارئي دلو لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وحقا استوى اله وحسن لهين هذا اسكفورته اسنكو كان حسين تيتك كين أبدا وللله ملك سماوات والأرض وما بينهما ثالثا سقجان كاس وكريلا ملقوضايا لالوسيو مذحورسيو جب جب وشقا مخلوق شقا خالق ما سيداراده وحيدلا يلا صورة قلما حينما ذكرت أحول بني إلهه قرون كاسنا لماغيالا من إله عظيم كل كوئي هو كافرا لكي وان لقى يلينيو كل قيامات اللي تقف هذا بكين سوا بحصده وحلس قفرتان لهيني وانك سافرت بعدا لقى قرينة قال تعالى وأصروا قالوا مينته وحي قرصدان أن دامة قومما قرصدان قرما لما قرتي أي فأقول عذاب أركان أي قومما قرصدان أخفوها في صدورهم حابت كيكوا قرين أيين. ولم ينطقوا بها كما هذه النهايه وهيا ندمهم شديد على عدم ايمانهم واتباعهم للرسول كما مزقوا وواى صاحبك إلى حدان الى الرمين لها حدان رسولك راح الى صراحه في سوره الفرقان من ظالمك ظالم كهو يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني تخلت مع الرسول سبيلا يا ليتني لما تصخي فلانن خليلا كانوا على عليا تعب جيب حدا ربي رميل لا حدا الرسول كرال لا كوي لو غوودن حدا هبلي هذا البنان كمر لا قوم محمد رسول الله قال قرسنا فرتا قليله واصروا وهي قرسدان ان دامه قومه لما قورت هي قرسدان قاول عذاب عذاب كاياركان وقوميه كم جب جبو لماطي وحال حكمه بينهم ظالمين كاللحظه هذا من القصد إلى أن يرسلوا في عدالة كف اللهم حكومة كفاياً قلبساً لا دل صار مايو اللغو قادي مايو ولا حسن إليهين لقد قوين مايو وهم إياك أو أن لا يملمو عدالة اللغو قاديا وأن دل ميجيرين وكيف يتكابل لك بالله بايا قل كميشا ليسكوكا أيها اللغو ايه ايه رانايا اليوم لا تظلم النفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم النفس شيئا وحيرية وحب دمطونة وحق ضرية ظلم ودعال ماركو ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وإله دوركك أسبتان حليسا كيف عيدين ديارا وهم لا يلمون وقت الله هم أدات الاستفتاح وتنبيهون والإسبارار الجناية كان بهو بيروجا كيف كي يفرجلا هل ماخ يغفللا إذا اتخذ يامعصيلا وحابنا ك cameras بيروجا وعلمو حذوقا إن لله يبوينا كل شيء وحلي خبروني الله صور مريض وأنا جار مجنون يفيد الحسرة إنما في سمواته والأرض لله معنوه هو هاي إلى رجالك يا واحد قولوا هذا كوسقا قولوا ليالك يا وحده هذا كوسوكن، نعيب يهيم، هذاي تا يبورس الأبوري، هذاي تا الله أنت، هذاي تا يا مام الله ماملو، أنت بأبي وقار على خويا، تنبهه بالعروج، وعلمه هذا، إن لله بأبينا كليجي، وحولياي، وأن إدله ما أنك في سموات يا وحده هذا كوسوكن، والارض. Hän on Unka Kusugan, kutsu kalli kalli kibale Kholykan abu nisbule yi Idhinallamma abu nisbule yi Vamilkan hanasu yi Idhinallamma le Otasarrufan mamul buule yi Idhinallamma mule meisoo Wala fi hukmi aada Hukum kisaadinii akhira Iyya unka o mamulayyo Idhu kawada jinaayyo Ano uwa kasiina yyyaan Marla batan قل بيي ومرلو واي كل كان ساداتو كان بي اي يفتح القبدي ايا دون بيراي ايا جنهدين لبا كور لا كاين ايلا تنبهو برهولو وعلموا اوغادا ان وعد الله انه هو يبو هي اس اخر اللي غشيغا حدو جنيه في داب يواناغي اي حدو عذاب ي ناريه ولكن أكثرهم ادو ولكنا صراهم حق ايسغي ولكن أكثرهم تذكرين في لا يعلمون حقه سمعه الدلة التوحيدية قدرة البارك هو إله وإلى واعيكا أي يحييه وحن وليا موح وحن وليا نساقهين باجرا أبدا ويميت إساقه كريهة أو حدلا حد موحا نساقهين أو حدلا جرا ميا وإليه إلى الله يبوينا حقي لا إلى غيره أحد كارو أركيساتور أيها ترجعون الصعود لنتين لا لابايا سدادون لنتين جددين الله لعين لابايا فيوجز لكم بأعمالكم عمل كثما يشنبوا ينكم أفضل مريضونا إن خيرا حد عملك نو فجزاؤكم خير وإن شرا حد عملك نحوما فجزاؤكم شر وصدق الله في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل متغال ذرة شرا يره يا أيها الناس وحتمد برارجين وي لسكو برارجنا يا قرآنك يا إسلامك لين بدنسينا يقيم هذا قال تعالى يبوحي يا أيها الناس هل هذه اللي قبل دل يضع لك إلى النداء أن يبالغوا تنبيه يا أيها الناس الذين آمنوا لما لذا وصادوا لنتهي إذا الكوش أيها الناس لذا وصادوا لنتهي إذا الكا قد وحارونا إن إجادكم إذين تمد موعدة وان الأمر والنحي وعلى وعي فينا الآخر يدينكم فينا وعلى ذين فري وعي حما الآخر يدينكم حما إذين كنا وعلى ذين كربي هو موعدة دي. يا ترى حقا موعدة كتمد من ربكم إذن قدك الله إذن أبوري ري ايذن هنتي ايذن ما ملاي اي اي وان ذا اللي وعاد كان يمادين وشفاء فما ذا يجي لي ما في صدور لا بي الغدور يجرو عاف ما اذكر الله بتكلوات قالنا حتى يمر صدري ليله حمدك وجه عمرك غرو ما الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤية والصمع والحقد والعزب قدر هذا ساقلا قدر هذا عليك لا نقفقه ودمت الجمل وكبائر الذنوب قلبك جلها كل كيوح على قلبك جلها قفك قصين تقول يا أديوننا إذا تقولوا يا هذوب اختي أنا نربطه سؤادا يا ما ضوا موحيدا نحافي ماذا قرانك يا إسلامك واحد ما شاء كاركتين قلقي يولولك برحة هذانك إلا برحة أيو فكرك لما في شدور دوادي سواء معي القرآن الكريم قرانك هو حيديك ودواه حداد قرآنك سخردين حداد قرآنك الرميسي حداد قرآنك الرعادي قلبك كواحافي ماذا يا لكن هذا قرآن قلبك كجر سبحانه عليه الصلاة والسلام فضوط المامي وعويري قلبك أوساً قران كجيرين كالبيت الخرد أقل دمال لغا قوري أم كلال إيه سنبريا دوحويين قليل كلامي قلبك قران كجيرين وشفاء عافماد با إذين يميد لما في الصدور لا بيال قدوها دوحي كجيري جيخاء إذ الفضوحة قايا إذين يميد وقودا عدين أحكامتي الليدي العدين حلال ليدين شاكي حرام ليدين شاكي حق ليدين شاكي قاطل ليدين شاكي وددت قادلة هيرانا والليدين عدايا ورحمته نحريس بايدين تميد كل كافر تاشاهين وشرحمين موحد هذا اي عافماتك اي آنونك وددين لعدين اي هو الرحمة انتوا بحاجيك اي من ربكم بايك اي مادان حاجاء اللقو في القرآن الكريم أنك كالقرآن أيضا انتي بكى ليسان قلت انتي وقرآنك يكون لكن سيدا حد الناس قبل الله بي الناس إليك ما كفائدة يستمع حتى ان بصوا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عباده يشكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إذا أكثر يدي اللمتي كل خالد موحديني إيا عافيماتي إيا هنونكي إيا النحرسي إيا كفايديسي للمؤمنين إنتي إلى رومي سهر علي يا من قديم زماني وحديثه سبحانك سبحان الله وما ذي كورياي حق قرانك كفايديسي أقول شيء سيد الدنيا الآخرة قاري إنتي رومي سهر علي كل خالد عنكلي هذا يا الدنيا دي منصب كايا معا يا مالك يا موقالك يا حيا راس دارانتادك أفينك يا الدنيا هذا هذا عوض قاتن وحاسين قيم ملايا حي مايا على تعالى خذ وحولي كل وحاتل الرسول صوبنا أشر ومضة بفضل الله وحني بكني فضل وما حي أو ربي قال لي فيها إحسانك لكن عد كم يا واحد كل لازم ييجي يا واحد ويدير مبنو على إسلامه والقرآن وبنبوته والرسالة من أي محمد بعد ما عند الدكتور يرين أبي قال ما قراءة باتري ما ينعا ويديني كل خان نبيه إيا رسالة الله ذري وحكى بذل كل فضل الله الإسلام والقرآن والنضو والرسالة حتى بفضل الله وحن قلد إبه إلا كاني من الإسلام والقرآن والرسالة إيه وبرحمته نحارس نبي عليه الصلاة والسلام إساقنا بأن نحارس وصدق الله في قوله وما أرسلناك إلا الرحمة للعالم كلك دوني دونه هلاك وقدون قركي أي أيسألك الصادق ما كسر أنت بد بادي أي سألك بد كبد بادي سما بتيش كل كيسألكن بعلي سلامة وسلام رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا وبرحمته صوبناها يا قرانك يا إسلام لماذا فبذلك دعوة أبي أنا قرانك يا نبي يا رسولك فليفرحوا فليفرعوا وحسموا اللجوجله ليقيم اللي هو قيمه يأن لقرمي أوهو البكسره خاصة اللي هو فرحه هو فضل قيد أيها خيرون كفعنا بضا بما وحأي يجمعون أوريا من الأولاد والمال والأزواج والبيوت وغير ذلك عرورها الضشان خوانكات حول قرستان حولها قنقلدين قريها بستان دارها تعبتان وعث أدوح موديتان كانا كفعانه الله إذن تصوله قال تعالى ولو قر ثبتوا سوقنا انه لكل نفس نافق كل جائنا الا الى دهي نفتا سودا ما وحا في الارض ذلك غديس كو سغن من الناطق والصامت حد النفو البلاسي لبتجد واشكر الله فيه اسر يسكر الله ان لا اقبلين في سوره المائده ما تقبلا منهم اي ينصرني واصروا طالمين توحي قرسد الندامة قوممو ايه قوممونا ايه كفرها ايه شركها ايه معصيها ايه قففك يدوك كسمايا ايمانك ايه طاعدة ايه تغوبي دايعين ايه لما قرتعي خاول عذاب عذابك أركان او قضية الحكمية دينهم انك بحضوا بالقصد عجل ايه قرصور اوهم ايه ان لا يظلمون بزيادة سيئة فما اللجوء كرديو ولا عبد النقص حسنا ونأكل جدمو أنا نمدنا اللجوء ذو الميله على خويه خنبه هو برياروجه هو إن لله إب كليه إنه لا ما في السماوات إلا ريال جذاد وحقوس وكان أونا أسعى إسكاله والارض وما في الأرض برجال جذاد وحقوس وكان كليه ما إسكاله خلقنا بورس بوله يعي وملكنا نشوه لا وتدبئ المام البولي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقبا لحكمه ولا رادا لقضائه وهو سريع الحساء صدنوا يلايا على أخوي تنبهوا وعلموا برارقوا أقاذا إن وعد الله إلى وحنوا قيامك الشيقايو النوع والبالا أما ونات هي جميع تنبداف إيا عيني يا برواق أما عقابي الناري عذا حق المتشقون ولكن اي شيء اكثر هو قد انتو ضبطنبان لا يعلمون حق النوغي وانا قويشة قالوا بانباء وانا قالوا الرعيين اخذين كل كان يقول هو اي بوينة يوحدون النولية ويميتو حرفة دله واحوح النولية وحدون سقاه الله ماركو وإليه إلى الله لا الى غير يا حتى لواركيدا ايه ترجعوا لجد في لا بايا يا ايهانا هذا هو صادر لانتهي قد وحرون الى جاءتكم يدين تيم موعده والو امر يا نعيه وفيعن يدين كي لا يدن فراي وخميديلكي لا يدين كريبى ادا يليم في ربكم خبيجين حجيبي واندو كاتيم لما في شدو وحا عودره هيا ايدي يمد ورحمة النحل اسبا ايدي يحمل كل ذلك كاس كل جواحة عمبارسا وقضها قوة القرآن الكريم وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل كواحة صدا نساك عمبارسا للمؤمنين انت اي بر ما ايو نحريس ايه هنو ايه عافمات ايه يو وعد يوانفا ايهي يقولوا حاطر هذا سلصوا بنو بفضل الله يقول ان ابا اذنكو قال ليس ايه برحمته نحريس ان ابا اذنكو داقي فبذلك نحريس ان ابا اذنكو داقي اسلام لماذا يقول ان ابا قرآن كي ينبوه وضيوه فليفرحوا حكو فرحا هو فضلك ابا خير كفعا اما ان لغ فرحو مما وحى يجمعون اورنا قول رايتك قول رايت من أنزل الله لكم من الرزق مناقشه دي حوار كي بالو مشركين تله من مناقشون اي وحا سنه وا عقلي الين كني توحيد كي رمط الضريمان يفهمان انه الله فتان وحا كلا اسكا دايان درت هيا سيده لو ييلايا كل هذا خصوم صوبلو رايتم قالوا عديش هكتان ما عُمْتَضَ أنزل الله إبا سمد كدجي لكم إلنك بني آدم كادرتين ودجي من رزق عُمْتَعه فجعلتم آت كي منه من الرزق عُمْتَضِي سمد الله كينا قار حراما كي يشان إصورة المايدين مرمي ما جعل الله من بحيرة ولا صد وحلالا قارنا آت كي إلى رزق إلنسي أعطا إذنك أو قيبسان قل وحاطر هذا سؤالس وحول الله أبوين نيأذن أعطر هذا لكم إذنك وحن حرمتان <تصفيق> ما إلهبا حرم إذن يري وحسن الحلال ليستان ما إلهبا حلال أي إذن يري سوابت الحلوية لا في صورة النحل بينكم تجدون لا. فلا تقولوا لما تصف ألصنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يتفطروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كل تحليل يتعريب رميه باو قاروه لساق الدنيا أبو راي مصالح لأوم كان اليقان ومتدع النسوس هاراي وحيوانا جانح للي وحيوانا جانح الرمي كل شقدي إباد كشمس وماها الله أذن لكم ميله بايدين أقلادي جوابته وحاوي يمايا حدوسا ندين أقلادي أم على الله إذا بدخبين إذا أفرركم إذا اشتحي أم على الله إذا أعطينا كركين نياد تفترون كبهن أمانا نعم تندنبار هنا إلى كركوا بعد كبهن أمانا إذا أحللل إذا أحللل كتابك سكرم كوكو هذا حتى بحثنا لأيكم كبهن أموات المحاسف ليس مثلا إذا رمان لهيدا وراء والكيسان قال الله ايضا حداد الاهبة حقا جيسان او نبا جيسان وما صبي جيسان ما حدفل وما ذنو الذين وحين مرخوضوا ومحاي يفترون اوما نعي على الله ايبا وينكركي الكذبة بامك يوم القيامة قيامة مالين تاذا محاي في كل التحليل والتحريم باكو وعاكو جرت النسبة الشريك والولد والصاحبة والوزير والوعيد سلاي النصاري تري اما اليهوذي تري اما الموسيقين تي عربي رادي وحسن ايبا اوران والاقاشاغو وحسن حلل والا حللو وحسن حرمو والا حرمو محانو قلب والغوشاق او قلب عروري اهواني وحنكازو كلا صفعي وحقرب جوغا وما الذين على الله الكديم. يوم القيامه ما حي في الايام من الله يبوين لذو فضل تبقى يگرگ الله صاحبه على حر الناس دبليلكي كرك او يا مجرمين او غففكا غلايا يا غفورك جدين مايه او مصروفه يا حفي ماتوصينا يا انتوصينا او جرد افايا بل قاركود بو بحنونينا يا الخذا يقبلنا ان الله يبوينا لذو فضل ذات الله صاحبه على الناس إذا يجي كركر لقوم تفضلوا أفي مادي على ظلمهم يقو قالوا مشركين على ذقرينا يا أفي مدرسينا يا أمرينا سينا يا أنيويل لقدر جينايا ولكن أكثرهم كذكين توضبا لا يشكروا أنتي فلان ابن أحمد يسيو هو شكر معيان يا شكري وقليل من عباد يشكر وحير أيها يبكون شكريه وما تكون صوبنا مرجع عليه الصلاه والسلام قال عن في بودهان امدا حدا الميلكسه غشيت قد بنيت غشيت لا يغري غشيت خنيس و اتما ليسو جوج بالو يحي قال تعالى وما تكون أيها الرسول الكريم ما في شان حال جده من شؤون الدنيا الدنيا هذا كمده او من شؤون الحياه ما لا هذا حد ذات ما حبنا يزيد الدين شيء يزيد التعليم بعين يزيد هذا غيبينا يزيد الجهاد دي يزيد وعدي وانا سمين يزيد وحلو الحشان يا وما موله وشان تكون معت في شأن المعمول جده وما تطلوا ما منه منهم من شأن أرفق النبي المعمول عليهم قرآن كيفو أمد أسيقايا سدو قرآن كفرين حبوكو معمولايا وما تتلو ما أغريزد منه من الشان مرقن كادم أمموليس حق من قرآن قرآن كسوة دقائي شاني قرآن كسوة دقائي شاني قرآن كوركيدا كم أغريزد انت هو صوبانا انت غانالا كسوة جستي ولا تعملون إذن كأمد ما عمل فشان من عملي حب يلات يوح عملا أما عملك ما هذا عملك أما هسا ما أبقى وحي لك إيرا قول بقى اللي إيرا أجمد وحل لك سمايه فعل بقى اللي إيرا رفضوا الله يشكو داري عمل بقى اللي إيرا إذا ولا تعمل أفي أدما كمساق إيسان من عمل عمل إلا حديث بناحار مامور أيه أمو قرآن غنائيه أما إذنك ومد أعمل سماين إيسان قولي يا فعل قلنا أنك إيباء وحنوها ني عليكم إذنك تدك أكرك شهوداً قبضوا، أيدين جلدو، قبضوا أيامه الذين هو الذين جاءناه قارماً مركات جيرسا في عمله عمله هذا كله جيرتان أدخل سانه سان. وراقايسا أضع عندي الجفور ككل جيرتان نكتي ماذا على كل جيرتان أيدين جلدو وما يعزب كما قرصومه على ربك خبره علم جيس عجزه وحنا قرصومي من مفقالي ذرة مثقال وزر، هذا واحد يرتضانه، واحد كولير كم يحتاجه، واحد يرزنك في الأرض كل جده وقام كرسه، ولا في السماء، كل جده وقام كرسه، ولا أصغر مثقال ذرة، وح كسير من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وح كوي، كما أب كم كرسوني كروا، سيس كرسوم أيوة قريعي إلا في كتابين. كتاب، كتاب جده مبكي على. وحجرا إليه كتابك كاسوم مذينين حول بعضينا يا كتاب, كتاب المقادير أهل المحفوظ كيو كل كوحجرا إليه القرآن ياي كل كأساسا واحد بقى كاسوم إذا اطلع يا إني يا بأن الله قضع هذا بكل شيء علما هي ما شأن كعد مقاديرتي نواك وعضاي وحجرا إليه ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب أبوك قرانيا وكل شيء حصيناه في إمام مبين كتاب قاسم الله كوكر منه كل وعاتر هذا رسول سُبَنُوا الرَّأْيُمْ جَارِحٌ أي وحديث أكثر ما بروق هذا الله إبداجي لكم لاجليكم إدنك درادين لا إبداجي أو من رزق عن تها أدفع جعلتم كي يشل إذا بالآذين منه من الرزق عن ته كاركة أتحراما كي يشل إدنك وحراما قارنة أد كي يشل كل وحاة الهدى سعاشة وحواي الله يبوينا مياه أذينا فصحي لكم إذينك من جسبي الله إذين قرأ الله إذينك قرأنا تراهين حرمتين قرأنا حلا ليستين تعريم قيد تحليل لأنك أكتنكم أفضل لكن مرؤون أنه بسهل لوانك لا جير وحيثوا مالذات الهدى حقناه حالي قرب محونه عبد البر محونه خيره بالتوقت أنا جالس نسلاه مهونه أنا جالب بركيه كله هل كان سيكتمي داريني وهذا عاجن إياه وحلمه من بدلا ما بدل إني أنك عاجن إن حرامته وانت خير خير الدولة وجيلي اللي جا قطع روت اللي لما يو يا الله قرنا يا كل الناس بولا إلاهونه نقدر عاجنا لكن الناس على سلاه مركض جور عدد إنها ترب بركي ونهاك عاجنا أما مسق هذه xaase noo yimaanayso ay la baad yuuma duugay caaganow alleeyna muslimu uu ka aagan yahay xaraamta la aganoon ba somaliya laakiin wadiidow xi la diiday waxa kale oo kibriga landaan ta kamidahay in meerkii la galay nus مالك مالك الناف اللي قالوا إيه شابوه هذا يبه جدا الله قبل الله أبوه إلا حملوه قولك مننا هو عن نفكي وحن لتوره إنه سيئ له حلك عسان مدنا سفاهدوه وحن إذا حرام لأوه جيد نفكي نسكس لتوره أيها هي سفاهدة مدنا وحبان كعا جناي فناسه لوين أيساء هالله أذنى لكم ما إله إذن إذن مين أم على الله يابوين كوركيبات يفترون كبهن أمان أيسانه وحسن جدين بجدين أيسان شيدان بايدين جدين الله بنكون أمان سوما وما بنو الذين وحين مرحضوا معه يفترون أمان أي على الله يبوين كركي الكذبة بينك أمان أي يوم القيامة قيامة دمالين تهدا معاين المصمعين إن الله يبوين فضل يق يقلد الله صاحبة على الناس يتذكر كلهم كلا ذي سؤال ولكن هاي الشيء أكثرهم فكنت أضربهم لا يشكرون مرنا إبكوم هذه وما تكونوا حصل الله ماذا هات في شأن ما ملقيه من شؤون الأمة وماذا ما ملذاه تكمله وما تطلوا حصل الله ما أغريه منهم من شأن ما ملك أتقجر من قرآن قرآن ما ملك أقوله دقي وما ده ولا تعملوا حتى بإذن قومة بين قولي في العلم من عمال عمل على إلا مقفتان إلا حتى إنتا وحنك جيران كنا وحنو وحن أبيري عليكم كركين شهودا كيف يمكنك إذن فرنايا هو إذن جيدا وأسمعين إيسان ربك الله بالمرساد أي لم تهي وقت أن إذن جيدا أتفضون في عملك وما يعزه مقرسونه عن ربك تبجأ حجي وحنا كقرص من من مثقال ذرة وحير وسنجس إلا الله كما قرصوا في الأرض إلّك جديس ولم قرصوا ولا في السماء إلّك جديس ولم قرصوا ولا أصغر وأحكي رأبذا من ذلك مثقال ذره ولا أكبر وأحكوه إن بذا المجرو إلا هدي وجره في كتاب كتاب جديه أي وح البكوس كتاب قرص مزين وحو البعث اوهو دافيان لا رج الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتبور وانا اولياء رجع عليهم والاولياء ذي قال تعالى يبوح الى هؤلاء تنبه ان تدبرا ركتان وعرقاتان ان اولياء الله كلمة اولياء وجمع ولي مفرك وولي جمعنا اولياء كل كلمة ولي وزن كذا صار في آن وفعل لبعض يابالس العقلي والي يحرر غبا يمددا باللغة يود بفجيرة كل ك هو وليين فعيل وزن كان فعيل لا بمعنى فاعل لوان لغة بمعنى مفعول لوان لغة مركينو بمعنى فعل كبيجنو إله كولي يا شيء ومثلًا وليا إله كولي يا شيء ساسو كولي يا شيء بالإيمان والطاعة أولى وليا شيء إله الرمي واركيسو يالي إله مكاسك هو وليا شيء وإحيال لك سكيين بلناكو كامري قلك هو بمعنى فاعلة حديب بمعنى مفعول نقطنا إساقال له أولي النغضي إله أو ما ملكيس إيه هنون انتيس خير وافج انتيس إله النغضي لذلك هو حق مؤمنك ألوك شيء وليا معنى هذا بمعنى قرب دوائيه قل كا قفكا إلى أدواذي إلى محلوه دواذا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء وضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا محلوه دواذا بالإيمان والعمل صالح قل كا منك مؤمنك قل كا, كا ردهم أي راعي أي أدواذي قل كا واقرب إلى الله إلى أبوه دوياي ألا نماركاس أنتو قبتل ما أموري إنما وليكم الله ورسوله إسنألوك وليك شاس دوادي ألا نوا أولي النظيم إذن وحدوكاتي ولي وحل يلا أيها دوكاتي سوق الكيسة كدب قيمي كيسة إيا شروط ديسنا وإيماني ألا أخويي تنبهوا الله إلا تدك أدوادي إيماني عمل صوبانه أدوادي إلا أنهم معمولا يثموا فقصيا لا خوف عبسي عليهم كركوضا ماها حقيقة عبسانايا فلهم الأمن والسروع نبت قليوا إيا يا إيا وقار إليهم وعا خوفك أسل لك القاضايا مرحل الله يابي آدل واباقو كوهد الله بمنا يا أور ريسا نفسه إنتايا كبّح بشارة أو إمانيسا ملائق الله وصدق الله في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك ملائكة كوركو دكوشة ودكوشة قائلة ملائكة محيلة دكوشة ألا تأخافوا ولا تحزنوا وأبشروا الجنة التي كنتم بتحزنوا قول موائع عند النزع الروحي نفتها هذا بحيسو وعند البعث من القبر حدي حباشا لقبعها وعند الغيامة سدحنا قولها بشارة اللوشيقة إذاً والوالملأ فلهم الأمن نبقل يا إليهن والوقار يا إليهن فلهم أهان مايان يحزنون كوتي رايوذا وقياما دين لتقو حقابي يا فرحمي يا حساب قلوم انت اللقو قالوا والوالي مايان فلهم الفرح والسرور أهليهن واليال منهم يا ربنا وقالنا إنه إنه بات لكن تلمانتو دم الله بحنه إلهان نوشيكي انك أنا لو ان الله موكي لاني انهم قف كدوا منهم على ما سارنه وانا كواه ولي كانوا ولي معه شقة ذنبه انه وليه انه سنوال اي شقة ايبه انه نوحه الى الذين امنوا وكانوا يتفقوا قولك الميزان كان باطل كاره ايو احساري جرني اما اوه رياضي اما بابلو لاي ايه اما بانو قيب ايه اما واتصبح باري ايه وحس مرك ila wuxuu yiri waxa soo da masjidi alladeena aamano oo kaan yeqo fahal ya tura iimanka buu hadwaan karta adiga so minac malil qulubima أما soo waqal buu jirima كلمة u gaanka iimanka ama taqwa shariacada إلى xirmo kalimatu taqwa wa shariacada lagu فالكام مركينو تاريكو صلاة ولئون قانا حقاي جوغنا سريعا ديو كتكي صلاة ديو خلافاي مجرم بيانا لا وحقا صلى الله باية مركينو على مصار رونده انو كان اوليا ميزانك اينا سوء خربيه ميزانك الى تلمانتي الذين امنوا وكأنوا أما ان اكرمكم عند الله اتقاكم اكاث ميزانك الى قلكا أمنوه من أي حق إلى الكيسة إلى هؤيل واحدا فصلوا يا كتب بعد كيسة وعيب كيسة قيامية وإلى شاكي أما أن تذكره من أي أو أن يكون أكان إله كانون نهضي يصفون كواي سدورة من الكفر والمعاصي السكيل عليها كاسنا وشروطية تلمانتي من اللغة الله الإيمان والتقوى لبدأ أول اللغة أما سيد اللوجي من أي أرك لهم أوليه الله وحي إليه البشرة بشار إليه بشارة الواتصومر ننري تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعزنوا وأبتروا كلك بشارة الدوكة يقول إماني حديد ملائين ملائكة وإماني كريسو ليس كبا جوغا أيها ربي واحتو صايا نفتي ساة خفيفة إيمان كيساة نظيفة كلك أموال الله ريون أيها أم إيساك الريون أيها لهم الله وحي البشارة بشارة إليهين في الحياة القذية الدنيا هو صيسة أي بشارة كليهين والرؤية حسنة وفي الآخرة وذكى وأبشروا بالجنة اللي يريد والله بشارين يا لكا بديله بدلي في مجرته لكريمات الله إذاً يبقوا كوهد لي أسألني لكتل مامي من بدلي؟ إذاً لا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو اكتوي الذين آمنوا وكانوا يتقون شو أك سوي؟ لا في الحياة أو في الآخرة. شو أك وكان ور بدل ما ما ور بوي. مركز ساس يهانا لا تبديل بدلذي ما جرت بكلماتي لا خد أيادي إلا بدلوا. لهذه ك. أما بالشاردة أما تلمانتي كاسه هو يساق الفوز الليبيان العظيم وين الأقوياء. هو علم فاروق هذا هن أولي الله خبكو وقود إيمان كوبيا تأخوة هذا حبا ليهبا حبال لمدهم تلمان تعالى الشيخي كلك هو أباب فرر لقد أمه أستو حتى تكبديه ليسو أقول الإيمان هو التغوى أقول لكم هذا تلمان كلمان مالي. لا خوفهم عبسي عليهم كلكوضا ماها ولا هم أولياء ذا إبا ماها يعتنون كواتيران في الجنيا ولا في الأخيرة وأهل يقين حتى إن دها كدعان أم أولا تدافان وحسمة تيران يقلن أولي هراء الرمايين إيمانك وهو أسكوي الذي نددك آمنوا حق إليك الرمايين هو كانون نغضي يتقون كوائس العليا لهم معي لأيه البشرة بشاره لأيه في الحياة الدنيا الدنيا ده هو هذا القده هذا بشاره كل أيه وهذه المنائيا وهذه قبرك البحايا وهذه الملائك وطمات وهذه قبرك وحلقوه دينه بشاره أول ريسه وفي الآخرة آخرة هذه إشارة قوله الرئيسة تبديلة بدل اللي ما جيرته في كلمات الله إبى رياد الله بدلو ذلك إشارة لأولياء الله شيغاي هو, هو كاس الفوز الليبانا العظيم هو وي. ولا يحزنك قولهم صوبنه ولا صبر جلينارك ولا يحزنك رسول الله يوسنكو تيران يا جلين قولهم قالوا ده وحي كو حقلايا إله به يوكفايان والرسول كايوكفايان ووحلياي يوكفايان حتى الله دحونا يكوات الأيام أدقي الله ستا مرسلنا يكوليهين الله أحانو قلمين وحصولنا حكوا الوالي سببتنا أدوه أول إن العزة صرف كله لله إباله جميعا سعودنا هو إبانا الساميح الله مغلق بذن وحقا الله دكوات الأيام الله أقوم بذن وعي سمين اليوم على هوي فنبه بلارونا إن لله إبوه إليه كاليه ما في تي ما لا يعقل حنا من عقل كبير جني دي ملاقي ينسى من أون إليك يبقى للايجاي في السماء قرية الجذوع كسران ومن بعده بلايجاي في الأرض قرية الجذوع كسران وما يتابع الراعي مايان الذين الذي يدعون عبدا من دون الله أبواينا كسوك شركاء عبدا أما شركاء راعي يتبعون ما يتبعون شركة من رأيه وهو دليل الحجار وغير الله يقول رأيه مجيل إلا الله ما لما هانا شيدان يقول شيئا وعكرة ما ينغاين حديما له إلا الله وإلا يريئن بعض الله إذم قال أموره ما يوئنه ما هم ما لا ما يهيه إلا بين هو ممدود حوضها الذي الله تعالى يا لي لكم يديها الليلة حبيب بقى بيديه يا لي كل هذه هو لا يدين كسميه وا لتسكنوا هنا نستان والرائزهتان فيه في الليل حبيبك غليش يا هذه لا يدين كسميه والنهار مال بقى بيديه سميه معنا لا يدين كسميه مبصيرا في روح والمالين كان يدين تصب نلك وين بقى داري أخرج الذين كفديني سيدا ملاحي السكون فني من هذا قتانا خولينا ما لم يدوق الله يدين يالي مبصرا إسقام النهاركو وأول بئر أركسينا يو إن في ذلك أرنت الله يدين سميع هذا كينا حسلي الذكاني النساش هذا أذكار قضاء يهودو الله يدين كي يعلم مالكينا إيجي نبلنا قديم سالوا هذا قتانا أرنت أقول هذا وعاقس عن لاياتي دليل يالوا هو كتوسينها الهجريب ديسه الهجريب ديسه الهجريب ديسه الهجريب ديسه لكن لقوم تدبعه يسمعون حقا مغلقه قالوا قالتوا اي لاذا إساء انتي اللو لاحظ لي اذا بدري افلقاته قالوا مشركين تو اي لاذا اتخذ الله شيء قالت اليهود عزير ابن الله يهود باطل عزير ويله بن ليه وقالت النصارى المسيح ابن الله نصار ابو عيسى ويله بن ليه قبيل عرب كمدأ الملائكة بنات الله واجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا سعادتهم ويسألوا كيف جاء ماذا للملائكة دي الله قوله قالوا, قالوا وقالوا وعي كل قدو يتخذ الله أبي ليه ولدًا إلمه سبحانه إله فنان بلنا هو إله الغني خضون كوك كلمة سبحانه وجاوبتك أبد لم جواب لس هذا كان وحي ربك شيئا كفوون أو إنه عرور يا وعيشة اللك مصرك ج سبحان الله فلان بلنا جواب لبادو حوي أو محوك هو ياهوال غالي فضهنا ما هذا بعرور يا بالعالي ويلي كذربا جواب ستحدو حوي له كل جباله ما في سماوات ترى ديال واحد كسغن غدود وما في لارلي كل ديال غنون لما كسغن دمانتود بوبليه يا سعرو غشكت جواب افراد محول من عندكم ما عندكم قال افتينا ما من سلطان غير بهذا الى هذا المنه حججها انسان كتبتي هور هي قوه دمبه وربي يا الرسول لقد ماغلي ودليلا يدلك على هذا من عندكم واعطي جناد أكتبنا معها من سلطان الحجوء بهذا وارك فاليحات بارون وامحي اي اتغورون دفكوا بحى موحاتكوا هذا لسان، على الله اي بوين كركي ما اوح ايذان لا تعلمون اوغي كل وحاتر هذا من الذين قالوا يفترون اومنايا على الله اي بوين كركي الكذبة بينكم اومنايا لا يفلحون ربمايا وكل قادرين لا يفلحون اللي يريد أسيء وارينا الدنيا حافل مال هي عنطو هي مال هي منصب هي قوم مروج وقراء ملحوين يارا وعهدين وارجناه وعسى وعوسجريات قيم مال متع راحوي حداد رقتان هيقوح الله عيا ومتاع راحو في الدنيا الدنيا أنت مال ما يكون لوجه أيه يكون راحي سنايان وحي إل ذايانه لقمن تجينا يوي ثم كجذب إلينا أن جاء هذا حتى نجايوه هذا ما رجعهم الله بشدة يا رب ما أذكر سماي نج كل كن كن صوله فت آخرك وجوه ما أذكر سماي ثم كذل نذقهم وحمد لله العذاب النار الشديد الدارم كل كشديد لجوط المامو هذا بكرجي سلام دافو شديد يو عليم من بر وزقومها ويعموهم وغسلينها وهي كلك لو يا العذاب شديد ومحن عذاب شديده دون دنسينا ثم بالشباب ما كي سببتي تيساي كانوا في الدنيا كنقضين يكفرون حقك وجدينا هنا إله جديد هذا ما غليشوا ولا يحزنك دوسنكم مرجين فصول الله قولهم قال هذا الكودا دوسنكم مرجين فلا يحزنك قولهم أن علم ما يسرون وما يؤ هي معد خرك وح بعض هيوررح ق صامين و يعزك وسكمجقولهم هذا الخوضة صبت وي إن العزة شرف إ الك اللا هي ب لاسمات جميع عن هو بأص من ال مغللب ببد العالم ال حول البوع قوم ببد اللا هو ثلاثبهعلم براروج وع إن الليل من أبكار جيل أياي من أونك في سماوات رجال جنود كسرًا من العقلاء وغيرهم ومن أونك في الأرض كسرًا للجذه من العقلاء وغيرهم وما يتبع الراعي مايا الذين وح يدعون عبدا من دون الله يبكسوك شركاء راعي مايا أيتل مفعول قل كرتا يدعون الدمنة وقل كرتا يدعون عابده من دون الله يبوي نفسك سُرَكَاء عابده سُرَكَاء عابده ملايك الرائعين يكون بعضين احجي الدليل ماهين يتبعون ما يتبعون سُرَكَاء الرائعين ماهين إلا وأن ملاما هانه وعكاله وشيدان كن ملاق ليهين إلا يوحكوا أوليهين ملايهين وعكوا وبعض لغي إذمك آهاب إن بعض ذنه إذم إنهم وإنهم ماهم منا كوان شركلا الى كسك عابده إلا يخرصون بين لئين وحاناين ما وبين هواسيو هو معبود حق وحاها شركلا العبادة من مدن فعباده إيا الهماين إيا الراعيد هو قرحة لقل عبده وحاها الذي الله تعالى يا لي لكم مدينك الليلة هذين بؤذين يا لي هذين لي دينك يا لي لتسكنوا حسسان فيه في الليل انتا سقدك غبيستان نمتك ساعتان والنهار مالين با الله ايديه الي مبصيرا اصغوا مالينك تنيه ان يسقدهني اي اوليه ان إن الله كافي النهار طويلا بيل متى انكي با الله ديغان في ذلك الرمه اللي ايدين سميه كدوه دو عاكسغان لآيات تصاليال واوه والله اووديس اي اقونتيس يا مدين مديسا يا رحم مديسا يا حك مديسا الله يد into سيعي حدوسا لين تعيش كدرسن هذي هي معلم سماين كرنا علمي اللي اللي جو مبوني يوليو يا قوم إنداد أيه يقوسوا رنتها يسمحون حقا أما قراري بكم عميون لا يعقلون قالوا إجاردو يردن يتخذن إباوه ويا شيء ولد العرور شم جواب الله إسكتبكينا سبحانه شبعه لأنبادنا وعلى الكشي غنيه وعلى مده ألا كهوفا جوابنا فهدما هو إباو الغنيه وأبو خذن عن الولد وصاحبتي والوزير والمعين خذن بو بكيه لفاتوه إساب الله ما أركو جواب ستاعد له كاليجيبه فله عروري المساء أرانا ما في سماوات إراليالقود وحاكو السوقا إلي الكود بوا وما في الأرض بل ليال جدود وحكوسكم إذا إن شوط بوا ليالي وما عيسا إن عندكم ما عندكم أكثينا ما من سلطان كر لا عسكري دليل بهذا بنت أتشي جيسان وإلى ضاع الملك كر لا عسكري هي حجية دليل عندي إنكم مجدرو وعصورتك كليتها إذا بالآن يأفلر يأتقولون واحد قاض ليسان قال الله اي بوين كركي ما وحضاتكم بلسان لا تعلمون اوغي قل وعاطر رسول الله إن الذين ادك يفترون و منيا على الله اي بوين كركي الكذبه بينكم لا يفلحون ما لي بان حد اي وحوا اسغيياده و وح الله في قوله نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غلي انت ما المورى عينه خايدك مركو كديرهادو عذابكودا اركنبتو يا قورسل لجينيها عذابنا لو خلاكون جحايا متحو راحوه في الدنيا راح اي قرا عايزه بحيث اي موليهين ثم كجالنا الينا اننا قال الله لا اله غيرنا احد كلا يجي مايا ايا مرجعوهم الى الله بشهود وحات ثم هذيه سول الله فان كجالن نوديقوهم وعند نسيننا العذاب النار الشديد الدرن بما كي سببتي أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا الدنيا دا كل نغذين يكفرونك وحق الدين والله أعلم